فهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن ما شاء نغرقه فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون، إلا رحمة منا ومتاع إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديه. لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقتم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء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 في خافي الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ربنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميعا